لا يَسْمَعُونَ حَسِيسًا وَهُمْ فِي مَشْدَهَتِ أَنفُسِهِمْ خَالِدُونَ لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَسَاءَلُ قَوْمُهُمْ عِمَدًا أَيَكُنتُ هَذَا يَغْضَبُ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق يعيده وعبا علينا إنا كنا فاعبين وَإِذْ قُلْتَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ وَحَقَّقْتُمْ الْعَهْدَ فِي الْأَرْضِ مُدَّدًا وَمَأْكَلًا حَسَنًا وَمَا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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَكُلَّ آذَانِتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَوْمٌ لَّا يَنفَعُ دِينَ ر دَامُوا مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُم وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ قُلْ بِالْحَقِّ قَ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ